الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسامين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوانين فإذا نفق في الصور فلا الْمَلِكُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خسرون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهن مقالبون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 فإن عجنا فإنا خاللون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير الرحيم فاتخذتم سخريه حتى ان تساويكم في وكانت منكم تحفون انني اليوم بما صدروا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العهدين قال إن لبثتم إلا قليلا افحسدتم انما خلقناكم عبدا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله اله اخر لا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 وين ير المقضوم على ولا الله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 كدعاء بعضكم محضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فرنة أو صيبهم عذابهم ألا إن لله ما في الزماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم